13. cüz Yusuf suresi sayfa 241 أعوذ بالله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَنِينٌ فَالْجَعَلْنِ عَلَى خَزائنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيفٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ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 ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون اني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فَأَرُوَىٰ سَنُغَامِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَاهِ جَعَلُوا بِظَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ هَذَا نَقَلَبُوا إِلَى أَهْبِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَنَاهُ مُنِعَ مِنَ الْكَيْمُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَ نَكْتَلَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِضُ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 قالوا يا أبانا ما نبوي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير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 111. وادخلوا من أبواب متفرقة 112. وما أوني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت فليتوكل المتوكلون وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُونِي عَنْهُمْ مِنَ الضَّاهِمِ من شَيْئًا إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَنَّمَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 فَلَمَّا جَهَزَ مُنٌّ بِجِهَازِهِ جَعَلَ السقاية فِي ثِيرًا لأخيه ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْعَلُونَ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 كاذبين قالوا جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 112. فبدأ بأوعيتهم قبل معاء اخيه ثم استخرجها من معاء اخيه كذلك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 إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده انا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا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 فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين فرفع أبويه على العرش وفروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا يمين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 إنه هو العليم الحكيم رَبِّ قد آتَيْتَنِي مِنَ من الملك وعلمتني من تأويل السَّمَاوَاتِ فاطر السماوات والأرض أنت ولي فِي الدُّنْيَا في ففَّنِي مُسلْلمَاء وَأَلْحِقنيِي بِ الصَّالِحَين مِنْ أَنبَ إِلونِ بِمُحهِ إلَيك وَمَا كُتَ لديَيْهِم إ الأجمَعُ أَذَْهُم وَهُم يَمكُرُون وَمَا أَكثَر الناسِ وَلَ حَرَصْتَ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 ولذار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين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 جَنَّاتٌ وجنات من وَزَرْعٌ وزرع ونخيل صنوان وغير يُسْقَى يسقى بماء واحد بَعْضَهَا فالفضل بعضها على بعض في فِي إن في ذلك لآيات لقوم وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَوَّلُونَ فِي أعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الشقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ لِبَالِغِهِ وَمَا إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ السماوات والارض طوعا وكرما وظلالهم بالغدو والاصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل افاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حريه أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى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 وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار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 وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ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 الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات قبالهم وحسن مآب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 121. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى فلله الأغر جميعا 122. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا طارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقَدْ لِسْتُ مَزِيَّةً مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَأْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُمُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُهُ أَفَمَنْهُ وَقَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءً قُلْ سَمُوهُمْ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 لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجلة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها 119. تلك الَّذِينَ الذين اتقوا الْكَافِرِينَ الكافرين النار والذين آتَيْنَاهُمُ والذين يَفْرَحُونَ الكتاب يفرحون بما أنزل إليك وَمِنَ الْأَحْزَابِ ومن يُنْكِرُ من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أعبد الله ولا به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 قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را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 119. فقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد الم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم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 ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعلي الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام أَلَمْ تَرَ كَيْفَ غَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِئُكُ لَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيسة كشجرة خبيسة ارتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 فَلْتَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ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 119. وسخر لكم الأنهار 110. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 111. وسخر لكم الليل والنهار 112. من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفاب وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وَمَنْعَصَالِ فَإِنَّكَ رَفُورُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ وَيَرْضِ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً من الناس تَهْوِي إِلَيْهِ وَارْزُقْهُمْ من الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نعلن وَمَا يخفى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ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 وَأَهْدِتُهُمْ هَوَاءً وَأُنذِرُهُمْ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ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 يَجْزِ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ هَٰذَا بَلَاءٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم